فنواصل معا أيها الأخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووي للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلم الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرحه الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وصلنا إلى الحديث السادس والثلاثون السادس والثلاثون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 رحمه الله تعالى فهذا الحديث إخواني كرام حديث عظيم كذلك من الحديث الجوامع جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب ففيه هذا الفضل العظيم فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فهذا كذلك هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث الجوامع التي تدخل في هذه القاعدة من قواعد الدين وهي قضاء حوائج الناس وأن ينفعهم المسلم بما يتيسر له أن ينفعهم المسلم بما يتيسر له وهذا الحديث كان مقابل للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الخصال الذميمة، الخصال القبيحة. قال لا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض ولا في في رواية أخرى ولا تدابر ولا يبيع بعضكم على بيع بعض إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث. الخامس والثلاثون نهانى نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذه الخصال الذميمة القبيحة التي لا تليق بالمسلم في هذا الحديث على عكسه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخصال الحميدة فلذلك جعله المصنف رحمه الله تعالى الامام النووي جعل هذا الحديث بعد الحديث الخامس والثلاثون الذي ذم فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال المذمومة وهنا المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد الحديث الذي دم فيه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخصال المذمومة ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه الخصال الحميدة وهذا من فقهه رحمه الله تعالى يعني بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أيها المسلم أيها المؤمن أن تتصف بهذه الصفات الحميدة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربي يوم القيامة كربة من كربي يوم القيامة نعم يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فتنفيس الكربة عن أخيك إذا وقع أخوك في كربة من مال أو غيره فإنك تنفس عنه فإنك تنفس عنه وهذا عمل صالح عمل عظيم أيها الإخوة الكرام والتنفيس معناها التوسعة يعني توسع عليه الضائقة المالية أو توسع عليه عموما فالتنفيس معناها التخفيف أو التوسعة كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله تعالى فمن نفس عن مؤمن الكربة والكربة كما عرفها العلماء رحمه الله تعالى هي الشدة العظيمة هذه تسمى كربة الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها أن يخفف عنه منها هذا تنفيسها أن تنفس عن ما وقع في هذا الكرب تخفف عنه وتوسع عليه ف يعني الكربة مخوذة من أو تنفيس هذه الكربة مأخوذ من تنفيس الخناق مأخوذ من تنفيس الخناق يعني كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا فحال من هو مخنوق مثلا فإنك ترخي له الخناق حتى يأخذ نفسا فكذلك الذي وقع في كربة من الكرب فمن نفس عنه هذه الكربة فكأنما أرخى له هذا الخناق ليتنفس فأعطاه فرصة لان يتنفس من جديد وخصوصا من وقع في, في يعني ضائقة من ضوائق هذه الدنيا عافانا الله وإياكم فاذا التفريج عظيم جدا وتوسع وتفرج عن أخيك المسلم فإن هذا عظيم جدا أيها الاخ الكرام ما يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته ويزول همه وغمه فجزاء التنفيذ التنفيذ وجزاء التفريج التفريج كما في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يوسع على مسلم مثلا ضائق المالية بأن يقرئه بأن تقرده تتصدق عليه والضائق غير المالي المالية كان يكون في هم وغم فتسر عنه وتفرحه وتدخل الصرور عليه فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة لأن الجزاء أيها الأخ الكرام من جنس العمل فأنت ستقع في كربة يوم القيامة فإذا كنت في الدنيا نفس عن أخيك نفس الله جل وعلا عنك يوم القيامة ووسع, ووسع لك سبحانه وتعالى وسبحان الله هذا في بيان أن الأعمال أيها الأخ الكرام التي يفعلها الإنسان وخصوصا هذه الأعمال العظيمة التي تكون سببا في إعانتي المكروبين والمهمومين والمغمومين فإن الله عز وجل يجازيك يوم القيامة بأن يفرج عنك الكرب وينفس عنك هذه الضائق العظيمة التي تكون يوم القيام ينفس الله عز وجل عنك الهم والغم وتزول عنك هذه الكرب التي ستكون يوم القيام التي ستكون يوم القيام ولذلك جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأضمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط فقال رحم الله رضي الله عنه فمن كسى لله عز وجل كساه الله ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله جل وعلا الله أكبر هذا في دليل أن, أن الإنسان إذا عمل عملا في هذه الدنيا يبتغي به وجه الله عز وجل فإن الله يجازه يوم القيام والجزاء من جنس العمل نعم الجزاء من جنس العمل فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس الله عز وجل عنه كربة من من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامه والله عز وجل لم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والستر وقد قيل أن ذلك أن الكرب هي الشدائد العظيمة وليس كل أحد يحصل على ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر فإن أحد لا يكاد يخلو في الدنيا من من, من ذلك ولو بتأخر الحاجات المهمة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة يعني كل شيء كل شيء. فدخل الله جل وعلا جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخر ينفس به الكرب أو يدل على هذا قوله. صلى الله عليه وسلم يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم فيبلغ الناس يبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم عند ربكم ثم يعني جاء ذكر حديث الشفاعة كما جاء من حديث به هريرة رضي الله عنه وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون يوم القيام حفاتا عراتا غرلا قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال عليه الصلاة والسلام الأمر أشدوا الأمر ويشد أن يهمهم ذلك يا عائش الله أكبر هذا دليل على أن يوم القيامة أعظم كرب يوم القيامة أعظم أعظم بكثير من كرب الدنيا لا مجال للمقارنة لكن الله عز وجل يفرج عن الذي يفرج عن الناس في هذه الدنيا ونفس عنهم هذه الكرب فإن الله عز وجل يجازيه سبحانه وتعالى نعم ويوم القيامة يوم عصيب يوم شديد ايها الكرام الناس تعرق يوم القيامه حتى يصل العرق عرقهم الى الى الى الى الى الى الى العرق الى الى ركبتي ومن من من يصل الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى من الى الى الى الى من يلجمه العرق الى عسير ويوم شديد فالإنسان أيها الأخوة في هذه الدنيا يحاول أن ينفس عن المكروبين حتى ينفس الله جل وعلا عنه كرب يوم القيامة ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كذلك المعسر وهو الذي عليه دين ولا يستطيع سداده فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنظره إلى وقت آخر وإما أن تسقط عنه الدين كما قال الله عز وجل وإن كان, وإن كان ذو عسرة عسر فنذرة إلى ميصرة وأن تصدقوا خير لكم فإما أن تنظره إلى أجل, إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه وإما أن تسقط عنه الدين وهذا احسن وهو من التيسير على المعسر هذا إذا كان الدين لك أما إذا كان الدين لغيرك فمن التيسير عليه أن تساعده بما يسدد دينه أو يخفف عنه أو يخفف عنه فهذا المقطع الثاني من الحديث من يسر على معسر أصحاب الديون يسر الله عليه في الدنيا والآخرة شوف في الكرب الكرب قال النبي عليه الصلاة والسلام من نفس على المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام ولم يقول نفس الله عز وجل عنه قربة من كرب الدنيا والآخرة لأن التيسير غير التنفيذ الذي يكون من الكرب فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير بين هذا وبين هذا صلى الله عليه وسلم لأن الكرب تكون في المال الكرب البدن الكرب الحرب, الحرب إلى غير ذلك فالجزاء من جنس العمل ويوم القيامة كربه عظيمة جدا لكن مع هذا والحمد لله المسلم المسلم يسر الله جل وعلا عليه كرب يوم القيام كما قال الله عز وجل وكان يوما على الكافرين عسير وقال الله عز وجل وعلى الكافرين غير يسير وقال الله عز وجل يقول, الك يقول الكافرون هذا يوم عسر فعلى الكفار يوم عسير شديد صعب جدا أما على المؤمن فإن الله عز وجل يسر له ويخفف عنه والناس حتى يوم القيام درجات فحتى المؤمنون يختلفون في هذا التيسير الذي سيكون يوم القيامة بحسب الأعمال والإيمان الذي عندهم في هذه الدنيا في هذه الدنيا نعم فمن يسر على معسر كذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فتسير على المعسر فمن يسر على معسر هنا يسر الله عز وجل عليه في الدنيا وال في الدنيا والآخرة وكما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في المعسر ان يكون معسرا بحق خاص لك ان يكون معسرا بحق لغيرك وهنا هذا الحديث يشمل الأمرين فإن كان معسرا بحق خاص لك فهنا التيسير واجب التيسير واجب لماذا لأن الله عز وجل أوجب ذلك قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني أنك تمهل هذا الإنسان حتى يجد المال يسدد ما عليه. أما إذا كان ليس عنده، واسقطت عنه الدين، فإن هذا خير عظيم عند الله جل وعلا. خير عظيم عند الله عز وجل. ولذلك إن كان هذا الحق هو لك، فهنا تيسير واجب. يجب عليك أن تيسر على هذا المعسر. أما إذا كان هذا الحق لغيرك، فهنا تيسير مستحب. ليس بواجب عليك. ليس بواجب عليك. فلذلك يعني من كان مثلا يطلب منك مثلا ألف دولار أو ألفين دولار أو عشرة آلاف دولار أو عشرين ألف درهم أو ريال وغير ذلك من الأموال على حسب البلاد فهنا إن, كان إن كنت تطلب هذا الشخص بهذا المبلغ مثلا الكبير فهنا وجب التيسير لماذا لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنضيط إلى ميسره ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى ان الله أوجبها اوجب هذا اوجب التيسير فلا يجوز لك ان تطلبه منه ولا ان يعني ولا أن تطلبه عند القاضي اي ان ترفع عليه دعوه او شكاية عند القاضي لان الله عز وجل قال وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة ومن هنا نعرف خطا الاقوام او خطا هؤلاء يعني هؤلاء الاخوه الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم الى المحاكم ويطالبون بحمسهم فهؤلاء والعياذ بالله كما يقول العلماء عصوا الله جل وعلا وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا هذه معصية أنك تطالب المعسر تطلب حقك عند المحاكم وتطلب بسجنه هذه معصية لأن الله جل وعلا قال فإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة هذا فيما يتعلق بالمعسر الذي لا يجد المال ليسدد ما عنده ما عنده مال للسداد ما عنده مال ليدفع ما عليه من, من حقوق الغير فإن هذا لا يجوز أن يرفع إلى القضاء ولا يجوز أن يشدد عليه لأن الله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة إذ كان هذا هذا معسر قد يقول قائل في ناس يقولون أنهم معسرون وهم في حقيقة الأمر مماطلون ليسوا بمعسرين يكذبون علينا، فهذا شيء آخر ليس له علاقة بما نذكر نحن الآن. لأن في أهل الباطل وما أكثر ملك الثرهم الله عز وجل. يعني في الوقت الحاضر في كثير من الناس من يتلاعب بأموال الناس ومن أخذ هذه حرفه يستدين من عند فلان ومن عند عند فلان ثم لا يرد هذا الدين الذي عليه اعتاد على النصب على الناس، فهذا هؤلاء مجرمون وأهل باطل. فهذا ليس من اهل الاعصار وليس بمعسرين فهؤلاء لا يثق صاحب الحق لا يثق بادعائهم الاعصار وخصوصا كانت عندهم بيانات الواضحات يعني ياتي شخص معين مثلا يطلب منك دين فتعطيه ثم تحدد معه اجل فاذا جاء الاجل فانه يماطل والماطل وانت ترى الرجل يشتري السيارات وربما يشتري البيوت ويدخل في تجارات ويشتري أحسن الثياب له ولأولاده ويأكل أحسن المأكولات منعم عنده الزيادة ويعني وأكثر من ذلك وانت ترى كل هذا ولا يريد أن يدفع هذا الدين الذي عليه الذي هو حق لك فهذا مماطن وهذا لا يريد أن يدفع وليس بمعسر. فإن هذا ليس بمعصر فإن الأمانات تختلف فقد يدعي أحد من الناس الإعسار وهو ليس بمعسر لكن هنا هذا تثبت عليه الشهود وحتى لو أخذته إلى المحكمة أو طالبت بسجنه فإن هذا لا يدخل ما ذكر لأن هذا حق لك يجب أن تأخذه لأن الرجل يستطيع أن يرد الحق لأصحابه ولكنه لا يريد لكنه لا يريد لأنه صاحب حيلة وهو موسر لكن يدعي الإعسار يدعي الإعسار فهذا مماطل وهذا بخلاف المعسر الذي لا يجد لا يجد اما اذا كان معسرا بحق لغيرك او لك فانه هنا التيسير على حسب اما أن يكون واجب اذا كان الحق لك او ان يكون مستحب اذا كان الحق لغيرك أم يكون حق لغيرك نعم فلذلك التيسير هنا واجب اذا كان الحق خاص بك والتيسير على المعسر التيسير على المعسر فيه أجران, فيه أجران أجر في الدنيا وأجر في الآخرة نعم بعكس يعني المقطع الأول من الحديث قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام فقط فالظاهر يعني أزال, هذه الكربة أزال هذه الكربة فالله عز وجل يزين عنه الكربة يوم القيام ولم يقوض الله عز وجل في الدنيا والآخرة والفرق ظاهر كما قال العلماء الفرق بين الشطر الثاني من هذا الحديث يعني قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة في الأول لم يقل في الدنيا والآخرة وإنما قال нов يوم القيامة والفرق بينهما كما ذكر العلماء أن من نفس الكربا فإنه أزالها فقط لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل هذه زيادة عمل هي التي جعلت النماء يقول في الدنيا والآخرة وهو التيسير فرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير من يحدث الخير لأن هذا رفع الضرر لكن هذا في زيادة عمل وميسر على هذا الإنسان فالميسر محدث للخير وفي شيء آخر جالب للتيسير أما المفرج الكربة فإنه رافع للكربة فقط فعلى هذا وجه والله أعلم ذكر بعض العلماء الفرق بينهما لذلك في في الجملة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر عليه في الدنيا والآخرة بعكس الجمله الأولى بعكس الجملة الأولى نعم فمن ستر من يسر على يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نعم قال ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة هذا كذلك من من من, من الامور الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وهذا ضد الغيبة والنميمة التي مرصبا سبق معنا النهي عنها في الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غيبة أخيك والنميمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لأن هذا من الفضيحة وهذا حتى ولو كان الإنسان صادقا فيما يقول فإنه لا يجوز أن ينقل الكلام بغرض الإفساد والنمام لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لأنه مفسد في الأرض قد ذكر العلماء أن النمام يفسد في يوم ما لا يفسد السحر في سنة فأمره خطير يفسد بين الشعوب وبين الأقارب وبين الأزواج وبين الأبناء أمره خطير جدا النمام هذا هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما سترى الله في الدنيا والآخرة هذا بعكس الغيبة والنميمة فإن هنا إذا رأيت على أخيك نقصا في دينه فهنا تبادر بالنصح بينك وبينه فربما يكون جاهلا او غلبته نفسه او الشيطان فانت تنصحه بين وتبين له فيما بينك وبينه سرا وتسر عليه ولا تفضحه في المجالس عند الناس فالستر عظيم وفي هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما الحث على ستر المسلم الحث على ستر المسلم لكن دلت دلت ايها الكرام النصوص كذلك على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا إذا كان الستر وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب في, في جامع العلوم والحكم ذكر الشيخ بن عزيمين كذلك رحمه الله تعالى وقالوا أن أن الستر قالوا على ثلاثة أقسام الستر على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون خيرا أن يكون في سترك لأخيك المسلم خيرا القسم الثاني ان يكون شرا والقسم الثالث لا يدري ان يكون خيرا ام شرا اي يكون اما أم اذا كان خيرا فهو واضح فهو الذي يعنينا هنا في قول علي الصلاه والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر فهذا خير فهنا الستر محمود ومطلوب عليك ان تستر هذا المسلم نعم أما الثاني القسم الثاني أن يكون شرا إذا كان هذا الستر فيه ضرر يعني كالرجل وجدته على معصية أو على عدوان يعني يعتدي على الناس فإذا سترت هذا الإنسان مزداد الا شرا وطغيانا فهنا هذا ستره مذموم يجب أن يكشف أمره لتأديبه لتأديبه فإن كانت الزوجة فإنها ترفع فإن كانت الزوجة فإنها فترفع إلى زوجها وإن كان ولدا فيرفع إلى أبي وإن كان مدرسا فأنه يرفع إلى مدير المدرسة وإن كان إنسان يعني في في الشارع أو شيء فأنه يرفع إلى إلى السلطة أو الحكومة إلى الدولة لأن هذا فاسد وصاحب الشر سكتنا عليه حصل ضرر كبير حصل ضرر كبير على الناس هؤلاء المجرمين قطع الطرق هؤلاء يعني أراه يضرب في الناس أو يقطع الطريق أو يسرق أو غير ذلك ثم قل استروه خير له لا كيف تسره هذا شره كبير إن سترته سيبقى على حاله سيسرق هذا ويضرب هذا ويظلم هذا فهذا يجب علينا أن نرفع أمره إلى, إلى, إلى, إلى من هو مسؤول عنه إلى من هو مسؤول عنه وهكذا إخواني الكرام فهذا لا يجوز السكوت عليه ولا يجوز ستره نعم بعكس الأول الأول هذه معصيته بينه وبين نفسه يعصى الله عز وجل وربما كان من أهل الصلاح وقع في معصية ما ولم يفعل ذلك قبل فهنا إذا رأيته تستر عليه تستر عليه أو ليس معتاد على هذه المعاصي أو ليس من أهل الشر فهنا عليك أن تستر على أخيك استر عليه فإن سترت عليه فإن الله عز وجل يسترك في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى أما الثاني فشره كبير فهنا لا يجوز لا يجوز أن نستر هذا الإنسان وإنما علينا أن نرفع شأنه إلى المسؤولين الثالث أن لا تعلم كما قلنا الثالث لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير فالأصل ماذا أن الستر هو الخير ولهذا يذكر في, في يعني يذكر في الأثر يذكر في, في, في الأثر أنه لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطي في العقوبة أني إنسان لو أخطأ في العفو عفوت عن إنسان وهو ليس أهل العفو فهذا خير من أن تخطي في إنسان يستحق العقوبة يعني أحب إلي من أخطف في العقوبة فأحسن إذا عفوت عن إنسان أحسن أنك تخطي في العقوبة ربما إذا عفوت عن هذا الإنسان وأنت لا تدري هل تسره ولا تسترها فسترته سترت هم ثم وجد أنه يعني يستحق العقوبة فهذا خير الحمد لله يعني ما ضر لكن لو أن إنسان فضحته ولم تسره وعوقب بذلك وهو ليس أهل العقوبة وإنما ظلم فهذا شر نسأل الله السلام فإذا لا أن في العفو أحب إليا من أن أخطي في العقوبة كما جاء في الأثر ووعاء هذا على هذه يعني على هذا القول ان تردد الانسان هل الستر خير أم بيان أمر هذا الإنسان هو الخير؟ فهنا إذا أراد أن يرجح ما بين هذا وهذا فالستر أولى فالستر أولى لماذا؟ لأنك ليس عندك اليقين وغير متأكد فالأولى أن يمشي الإنسان مع العفو ويستر هذا الإنسان اتباعا لهذه النصوص الشرعية. ثم قال عليه والسلام والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه فهذا عام فإن أعنت أخاك بأي نوع من أنواع الإعانة فيما يحتاج إليه فإن الله عز وجل يكون في عونك يعني يعينك الله جل وعلا لأن الجزاء من جنس العمل فإن كنت تريد أن يعينك الله عز وجل فإنك تعين إخوانك بما تقدر عليه من المال أو الجاه أو غير ذلك فهذه مسألة أخرى كذلك من مسائل المسائل العظيمة ومن الخير العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بإعانة الناس إعانة الناس الله جل وعلا في عون العب ما كان العب في عون أخيه ففي الحث على إعانة إخوارك من المسلمين في كل ما يحتاجون إليه في العون تقدم لهم يد العون في كل ما يحتاجون إليه وهذا والله هو يعني التعاون الذي أمرنا الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى في سن يتعاون مع إخوان المسلمين من جيران وأقارب وغيرهم من المسلمين فكل مسلم نتعاون معه نرفع حاجته نساعده في ما يحتاج إليه يعني نلبي نلبي طلبه إلى غير ذلك يعني بما نستطيع بما نستطيع فما إذا كان العبد في عون أخيه فإن الله عز وجل يكون في عون هذا العبد في الدنيا يكون في عون هذا العبد الله سبحانه وتعالى الإنسان قد يحتاج إلى من يعينه فباب المعونة واسع أيها أخي الكرام والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ما كان, ما كان العبد في عون أخيه فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعطي لهؤلاء الذين أتوا بهذه الأعمال في قضاء حوائج الناس يعطيهم الله جل وعلا بالمثل يوم القيامة وفي الدنيا والآخرة كذلك فهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان كيف كنت في هذه الدنيا فإن الله عز وجل يجازيك في الآخرة سبحانه وتعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى إلى الجنة وفي في يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد كان العون في في في عون أخي فهذا كما قلنا في تعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى لكن إذا كان هذا الأمر يتعلق بإثم وعدوان وحرام فلا نتعاون لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فالحف على معونة أخيك المسلم لا شك أن هذا من الأمور المحمودة لأن الله عز وجل يعاونك يوم القياه لكن هذا مقيد بماذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى لهذه الآياء من صورة المائدة أما إذا كان على غير بر وتقوى فإنه إذا كان حرام مثلا فإنه لا يعاون إذا كان على شيء جائز على شيء مباح في مصلح مصلحه لهذا المعان فهذا من الإحسان وهو داخل من داخل في في عموم قوله على في عموم قوليه جل وعلا وأحسنو والله يحب المحسنين أما إذا لم يكن فيه مصلحه للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه أن يقول تجنب هذا ولا خير لك في هذا إلى غير ذلك نعم فالجزاء من جنس العمل بل الجزاء أفضل لأنك إذا عندك أخاك كان الله عز و في عونك وإن كان الله عز و في عونك كان الجزاء أكبر من العمل فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه نعم وفي يعني لفظ ذكر العلماء أنها من الأخطاء لا يجوز演 الناس يقول العوام يقولون الله في عون العبد ما دام ما دام العبد في في في عون أخيه فل هذا لا يجوز بهذا الله وإنما علينا أن نراعي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أن نراعي لفظ النبي صلى الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فلما تقول الله في عون العبد ما دام العبد في في عون أخيه فكأنك جعلت عون الله عزوجل كعون العبد جعلت عون الله عزوجل كعون العبد وهذا لا هذا لا يجوز إخواني كرا لا يجوز وإنما أجاء في هذا اللفظ الله في عون العبد ما كان ليس ما دام ليس ما دام وهناك يعني المعنى يتغير المعنى يتغير وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في عون العبد ما كان ولم يقل ما دام يعني الله عزوجل لا يعاون هذا العبد إلا إذا كان هذا العبد يعاون أخيه ويداوم على معاونته يداوم على معاونته وليس هذا هو المقصود وإنما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ليس ما دام من المداوم بأن يداوم على لا, لا يعاومنه الله عز وجل إلا إذا داوم هذا العبد على إعانة أخيه فهنا المعنى يختلف ولذلك نراعي, نراعي الألفاظ النبوية النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما دام وإنما قال ما كان قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولم يقول ما دام العبد في عون أخيه فهنا يعني فرق ما بين اللفظين فرق ما بين اللفظين ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني العلم الشرعي الديني أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح إذا لم يكن في شيء محرم لكن سلوك سلوك الطريق للعلم الشرعي فهذا مشروع قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي سلوك الطريق لطلب العلم يشمل الطريق الحسي بأن تسافر مثلا وترحل لطلب العلم تجلس عند العلماء تأخذ منهم العلوم تدرس عليهم فهذا طريق حسي لسلوك لطلب العلم طريق حسي أما آه آه الطريق المعنوي فإلا أنه سلوك الطريق يشمل طريق الحسي وطريق المعنو. أما الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتفهم النصوص من الكتاب والسنة، فهذا سلوك لطريق العلم. إما أن تسلك الطريق الحسي بأن تسافر تجلس عند العلماء أو تسلك الطريق المعنوي كذلك بأن تقرأ وتحفظ، لكن هذا لا يغنيك عن الأخذ عن العلماء. لا يغنيك. ف تحفظ وتقرا وتتعلم العلوم الى غير ذلك لكن تتواصل مع العلماء تتواصل مع المشايخ ترسل لهم استشكالاتك ترجع اليهم في كل صغير وكبير فلا تتفرد بفهمك لا تتفرد بفهمك عن،, عن غيرك يعني من العلماء وانما لا بد من الرجوع للعلماء لا بد من ذلك اخواني الكرام تشتري تش، الكتب النافعه تقرا فيها تتأمل تفهم المهم أن الواحد يدرس على العلماء يدرس على العلماء وهذا من سلوك الطريق لطلب العلم وهذا يسمى الطريق المعنوي بأن تدرس وتحفظ وتتعلم وتفهم النصوص من الكتاب والسنة وترجع للعلم أما سلوك الطريق الحسي فهذا يحتاج إلى صفر بأن تسافر وترحل لطلب العلم فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ما النتيجة أو, أو ما الجزاء قال سهل الله له طريقا إلى الجنة الله أكبر لأن العلم الشرعي هو الذي يبين الطريق للجنة فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريق للجنة ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره فقد تشجد في عبادة أو شيء وهو طريقك إلى النار والعياذ بالله كما وحال المبتدع لأنه ليس الطريقه المشروعه ولا يؤدي يؤديك إلى جن وإنما يؤديك إلى النار كالبدع والمحدثات والخرافات ولو اشتهدت الليل والنهار فأنت تسير إلى النار كم من الناس على هذه الحلعة فأنا الله ويكوه قد يقوم الليل ويصوم النهار ويتعبد ويفعل ويفعل وهو في طريقه إلى النار لماذا لأنه مبتدع في دين الله الخرافي مشرك هادم لهذا الدين، وقد علمتم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الخوارج، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم. سبحان الله الناس، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعجب من شدة عبادتهم ومثلوته من القرآن وخشوعهم وبكائهم، وأثر العبادة ظاهر على أجسامهم، تعجب، لكن هذا لا ينفعهم عند الله جل وعلا، وذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس. ماذا رأوه؟ وجد أن الناس بعيدين كل البعد عن فهم الكتاب والسنة. كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا عليهم وقتلوا من قتلوا سبحان الله. مع ما فيهم صحابي واحد كما قال عبد الله بن عباس قالوا ما فيكم ولا واحد من صحابة رسول الله؟ كيف تريدون النجاح وتريدون العز وأن تكونوا على السرط المستقيم والهدي القائم وأنه ليس فيكم واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فناظرهم عبد الله عباس وافحبهم وهذا في دليل على أن العلم لابد أن يكون علما مشروعا علما مشروع لأن العلم المشروع الذي أخذ من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة هو الذي يرضاه الله عز وجل وهو الذي يسلك بك طريقا إلى الجنة أما البدع والمحدثات وغير ذلك فإنها طريق إلى النار طريق إلى النار هناك طريق إلى الجنة وطريق إلى النار نسأل الله السلام فهذا العلم الشرعي هو الذي يبين لك الطريق للجنة أما يعني الطريق الذي يؤدي للجنة والطريق الذي يؤدي للجنة هو الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا الطريق المستقيم فالله سبحانه وتعالى لم يكننا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وفلان أو للاستحسانات النفسية وإنما الله عز وجل شرع لنا طريقا مستقيما وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك المسلم أن تلزم هذا الطريق تلزم هذا الطريق لأن هذا الطريق هو الذي يؤديك إلى الجنة قطعا أما ما خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤدي يؤديك إلى النار والهلاك والعياد بالله. قاد عليك أن تتركه عليك أن تتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن العلم علم العلم الشرعي طريق إلى الجنة. فكيف يفرط فيه الإنسان؟ فكيف يفرط فيه الإنسان إخواني كرام؟ هذا في حث على أن أن الإنسان يحرص على نقص العلم لأنه طريق الجنة بالعلم تعرف ربك تعرف الحلال والحرام. تخشع، تبكي، تزهد في هذه الدنيا تعرف ما عد الله للمحسنين وما عد الله عز وجل للعاصين وما عد الله عز وجل للموحدين وما عد الله للمشركين ما عد للمسلمين وما عد للكافرين فإنك تعرف هذه الأمور كلها تعرف بماذا؟ تعرفها بالعلم الشرعي وإذلك الله عز وجل أثنى على العلماء أثنى عليهم الله عز وجل أثناء عليهم لماذا لأنهم أشد الناس معرفة بربهم سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل لماذا؟ لأنهم عرفوا عرفوا من هو الله جل وعلا عرفوا بإسمائه وصفاته عرفوا جنة وناره عرفوا ما يكون يوم القيامة وما يكون من البعث والنشور وعرفوا المعاصي وعرفوا الحق وعرفوا التوحيد والسنة والأعمال الصالحة إلى غير ذلك عرفوا كل هذا العلماء رحمهم الله تعالى فهذا إخواني الكرام فيه الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم وذلك بالترغيب فيه لأن الله عز وجل يرغبك أي العبد الضعيف هل الله عز وجل يحتاج لأن يرغبنا الله عز وجل يقول افعل افعل لكن الله عز وجل مع هذا يتودد إلينا ويرغبنا سبحانه وتعالى ويبلنا الثواب الله أكبر مع أن الله لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج إلى علمنا ولا يحتاج إلى طلبنا لا يحتاج إلى شيء الله عز وجل لا يحتاج إليه. ومع هذا الله يرغبك ويبين لك الثواب الحسن ويتودد إليك سبحانه وتعالى ويبين لك إذا سلكت هذا الطريق بماذا سيجازيك الله أكبر ومع هذا نحن معرضون وغافلون ومبتعدون وكأننا قد منا الجنة وكأننا سندخل الجنة، وكأننا يوم القيامة سنخرج بدون حساب ولا عقاب. يعني كان عندنا الضمان، وما في أحد عنده الضمان سبحان الله. الله أكبر. ذلك الإنسان إخواني كرام ينظر في هذه النصوص الشرعية للأحاديث. ننظر الله عز وجل يبين لك الثواب العظيم في من سلك علما فكيف لا نسلك العلم؟ كيف لا نسلك العلم إخواني ولو بشيء قليل. قد تقول أنا أشتغل آآ يعني آآ طيلة اليوم وأنا في شغلي وتعبان وعندي أولاد وعندي زوجة وعندي كذا وكذا نعم ما في إشكال تطلب العلم ما يتيسر لك لا تبيع ولو بالسماع ولو بأن تكتب مرة ومرتين المهم لا يضيع عليك الوقت هكذا بدون بدؤن تعرف هذا هذه هذه المهنة وتربية الأولاد ومعاشاة الزوجة وغير ذلك من الأمور ألا يحتاج إلى علم صلاتك كيف تصليها أليس عندك علم كيف تصلي هذه الصلاة صومك حجك زكاتك عبادتك عقيدتك كيف هذه الأمور تؤديها بدون علم ما تستطيع فإذا انت تحتاج للعلم لأن العلم ينقسم قسمين علم واجب ها؟ عيني وعلم واجب كفائي فالواجب العيني أي هذا واجب على كل أحد من الناس كأركان الإسلام وأركان الإيمان هذا واجب علينا إخوان الكرام فالنبي عليه الصلاة وصلى يبين لك أن من سلك طريقا إلى إلى سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق للجنة الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي يلتمس فيه علما يطلب العلم لله عز وجل فإن كان يطلب العلم رياء وهو لا يبتغي بهذا العلم وجه الله عز وجل فهذا آثم ولا ينفعه عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإنما الإنسان عليه أن يصلح السريرة يصلح السريرة وأن تكون النية لوجه الله عز وجل أما يعني بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا جاء في سيرهم انهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فابى أن يكون إلا لله عز وجل فأنا مرادهم رحمه الله تعالى أنهم في أول طلبهم العلم لم يستحضروا هذه النية أن يكون هذا العلم لله عز وجل ثم طلبهم للعلم واستمرارهم عليه حسنت هذه النية وفتح الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى وتغيرت النية تغيرت النية وإن أرادوا في أول الأمر أنهم طلبوا هذا العلم رياً لأن بعد ذلك صار الأمر لمن لله عز وجل فأبى الله عز وجل إلا أن يكون هذا العلم له سبحانه وتعالى الله أكبر فهذا فيه بيان الطريق الموصل للعلم الطريق الموصل للعلم والطريق الموصل للعلم كما قلنا يشمل طريق الحسي ويشمل الطريق المعنوي ويشمل طريق المعنوي فالجزاء من جنس العمل فكلما سلك الإنسان طريقا يلتمس فيه العلم الله عز وجل يسهل له طريقا إلى الجنة فينبغي إخواني الكرام الإسراء ينبغي الإسراء والاجتهاد في إدراك العلم قبل فوات وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل من يريد أن يصل إلى الجنة هو طريق إلى الجنة طريق عظيم إلى الجنة وهو العلم الشرعي فهذا يوصلك إلى الله يوصلك إلى الجنة فعلينا أن نبدأ وعلينا أن نطلب العلم وعلينا اخواني كرام أن نأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد حتى نصل بإذن الله عز وجل والعلم شوية شوية يعني لا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما يأخذ العلم على مر الأيام والليالي كما قال الإمام من شهاب الزهري رحمه الله تعالى نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يثنون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا في أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد لأن بيوت الله عز وجل ومأوى الملائك وفيها السكينة والرحمة فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد كذلك لا في المخيمات ولا في الاستراحات لا مانع كما يقول الشيخ صالفوزان أن يكون هناك مجلس علمي أو أن هناك مدرسة يدرس فيها العلم لكن المسجد أفضل مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد هذا يعني بل بلاد الحرمين شوف الحرم المدني العلماء هناك متوافرون والدروس متوافرة تكاد يعني هذه الأمور تنعدم في علم من البلاد الإسلامية لذلك من الله عز وجل عليهم بالعلماء ومجالس العلماء وحضور مجالس العلماء في يتعلم يتعلم وإن كان هناك مجلس علمي منضبط فلا بأس لكن دائما الأفضلية للمسجد وإذا قال عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتعلمون قراءته على الوجه الصحيح ويحفظونه لأنه هو أصل العلم ويتدارسونه بينهم يعني يفهمون معانيه وليس المقصود الحفظ فقط أو أنك تحفظ القرآن وتتقنه بقراءة العشر هذه وسيلة لكن ليس هذا هو المقصود أن تتقن القرآن بقراءات وتتقن القرآن بالتجويد وغير ذلك هذا ليس هو المقصود وإنما هذه وسيلة وليست المقصود أما المقصود من قراءة القرآن أنك تتفهم وتتفقه وتعمل بما فيه هذا المقصود فتعمل اولا تقرأه ثانيا تفهمه وثالثا تعمل به فالعمل بالقرآن هو المطلوب كم من القراء معروف يعني معروفين جدا في العالم الإسلام وتجده هذا القارئ يعني يشار إليه بالبنان وأنه قارئ والكل يستمع وهو يحضر الموالد ويحضر المجلس الشركية والبدع والخرافات وينادي غير الله عز وجل ماذا ينفع عند الله سبحانه وتعالى وإنما المطلوب إخواني الكرام العمل بهذا القرآن العمل بهذا القرآن فهم هذا القرآن وهذا هو المطلوب لذلك بد أن يكون هذا هو المقصود والأطفال إذا حفظوا كتاب الله عز وجل بد أن نبين لهم مع المدة أن المقصود ليس أن تحفظ وتحفظ ثم تتقن القراءات والتجويد ومخارج الحروف إلى غير ذلك لا أينما المقصود أن تفهم وتعمل كذلك بكتاب الله عز وجل لأن هذه وسائل وليست هي المقصودة المقصود أن تعمل بكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم تعمل بكتاب الله عز وجل وهذا في الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل وقد ذكر العلماء أن الناس إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات الحال أولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد صوت واحد وهذا على سبيل التعليم على سبيل التعليم ليس على سبيل القراءة فإن هذا بدع من البدع وهذا أمر منكر أنكره العلماء ولا يعرف أبدا لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني يعرف عند الصحابة ولا عند العلماء الربانيين بل أنكر الصحابة من يذكر جماعة أو يؤدي عبادة من العبادات بهذه الطريقة بصوت واحد جماعة لأن هذا من البدع لا شك لكن اختلف العلماء رحمه الله تعالى في التعليم هل إذا كان أحد من الناس يعلم جماعة من الناس القرآن هل لهم أن, يقرؤ أن يقرؤوا بصوت واحد بصوت واحد من أهل العلم لا يرى بأس بذلك إذا كان على سبيل التعليم ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب هذه النووية يقول لا بأس واستدل بهذا الحديث قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتابة قالوا إذا كان على سبيل التعليم تعلم يعني اجتمع ناس ويصحب عليك أن تفرق بينهم فقالوا إذا قرأوا جماعة على سبيل التعليم أن تصحح لهم كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد قالوا إن كان على سبيل التعليم فإن هذا لا لبأ به وإن كان على سبيل التعبد فبدعه لأن هذا لم يؤثر لا على الصحابة ولا عن التابعين كما يفعل بعض البلاد الإسلامية يشتبعون جماعة بعد المغرب أو بعد الفجر ثم يقرؤون جماعة على سبيل ماذا التعبد ويحرصون على الختم فهذا بدع من البدع ما أنزل الله بين السلطان قد أنكره العلماء ولي الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى رسالة فيها بيان بدعية هذا الأمر قراءة القرآن جماعة أنه بدع من البدع له رسالة مطبوعة رحمه الله تعالى مكتوبة جزاه الله خيرا وطبعها لأن هذا مما يفعل في, في, في, في المغرب فأنكر هذا الأمر رحمه الله تعالى وهذا الأمر يعني أمر محدث أحد يعني من الناس من هو الذي أحدث هذا وجعل جعل خدمة للقرآن كل شهر خدمة للقرآن كل شهر يعني يقرأ بعد الفجر وبعد المغرب وهذا للشك أنه بدع من البدع لأن الاجتماع والقراءة جماعة إنما جاء على سبيل التعبود فهذا بدع أما إذا كان على سبيل التعليم فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقول لا بأس ومنهم من يقول الأفضل تركه وإنما يقرأ كل واحد على حدة كل واحد يقرأ على حدة الشيخ بالعزيمين يقول لا بأس إذا اجتمعوا على سبيل التعليم أما إذا كان على سبيل تعبد قال فهذا بدعة من البدع كذلك النووي رحمه الله تعالى يرى أن هذا لا بأس هذه الحالة الأول الحالة الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون ثم يقرأ الثاني والثالث والرابع وهلوم الجراء فهذا له وجه هذا له وجه الوجه الأول أن يكرر المقرؤ فيقرأ الأول مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة ثم الثالث نفس الصفحة وهكذا فهذا قال العلماء لا بأس به ويسيما حفظ القرآن الذين يريدون تثبيت, تثبيت الحفظ فقال لا بأس يعني يجتمعون فيكررون نفس الصفحة أو نفس الآية كل واحد يقرأ مرة كل واحد يقرأ مرة فهذا لا بأس به والعلماء رحمه الله تعالى يرون جوزها فهذا الوجه الأول الوجه الثاني أن يقرأ الأول قراءة خاصة به ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول وهذا أيضا قالوا لا لا بأس به وقد ذكر الشيخ المعزيم أن قالوا كان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا مثلا يجلسون يقرؤون البقرة فالاول يقرأ مثلا عدد معين من الصفحات مثلا والثاني يقرأ بعد ذلك الصفحات التي تليها والثالث يقرأ الصفحات التي تليها وهكذا ف... فيكون أحدهم قارئا والآخرين مستم... مستمعون مستمعين والمستمع له حق قال في الثواب والكل يريد أن يتعلم الكل يريد أن يتعلم ف... ف... فقال مشيخنا كانوا يفعلونه كانوا يفعلونه لأنهم يجتمعون وكل واحد يقرأ مرة على هذه الحال وقال هذا لبأس به قال هذا لبأس به ومن أو... أهل العلم من أهل العلم من يقول إذا كان إذا كان يجتمعون جماعة إذا كان يجتمعون جماعة ويقرأ كل واحد لكن ما فيهم واحد يعلمهم وإنما كل واحد يريد أن يقرأ وكانهم يريدون تواب هذا المجلس لغير ذلك فهذا إذا كان يقرأ والآخرين فقط لا لا يعني لا, لا يتعلمون لغير ذو كل واحد يقرأ مرة فهذا الأولى لهم أن كل واحد يقرأ على حدة ويفوز بالأجر لأنه هذه قراءة فقط يعني ليس لها تعليم وليس لها يعني غاية الغاية أن كل واحد يقرأ ويسمع الآخرون, ويسمع الآخرون فهذا أفضل كما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن يجلس كل واحد ويقرأ لنفسه الحالة الثالثة قالوا أن يجتمعوا كل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون وهذا هو الذي عليه الناس الآن فتجد الناس في الصف في المسجد كلهم يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه لكن لا بد بدان نراعي إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد فعليا يخفض صوته ولا يسمع Aktormi لأنه يشوش عليهم وقد نهى النبي عليه السلام عن رفع того القرآن فى الصلاة انها النبي عليه السلام على الصحابة عن رفع القرآن الصوت بالقرآن لأنه تشوش على الآخرين وقد يؤثى من الإنسان ولو كان يقرأ القرآن نعم وهذا ملحوظ يعني في, في تجد بعض الناس يدخل المسجد فيقرأ بصوت مرتفع فيشوش على الجميع هذا لا يجوز لأن الناس منهم من يذكر الله منهم من يقرأ منهم من يصلي فإذا دخلت المسجد فأسمع نفسك ولا تسمع الآخرين وتشوش على الجميع فهذا ليس هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لذلك الإنسان عليه يحترم بيوت الله مسجد الله يحترم الناس الذين يصلون يؤدون العبادة الذين يذكرون الله عز وجل تدخل فقط ترفع تفتح المصحف ثم تبدأ تقرأ بصوت لمن تقرأ إذا كنت تقرأ لنفسك اسمع نفسك إذا كنت تقرأ للآخرين ما في حد يستمع لك لكن لو أحد من الناس كان جالس بجانبك وقال لك اقرأ علي يا ولدي أو اقرأ علي يا أخي فهنا تسمعه لأن هذا من فعل النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة كان إما يعلم الصحابة أو كان يجلس يقول اقرأ علي كما في أحاديث قال لعبد الموسوع اقرأ علي وقال لي أبي موسى الأشعري اقرأ علي وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة يقرأ علي حتى قال له الصحابي قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل قال قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري الله أكبر وهذا في أنه لا بد إذا كان أحد الناس يسمع لك وتقرأ هذا جيد جميل لأنه من سنة النبي عليه الصلاة. أما إذا لم يكن أحد يسمع لك، فلماذا ترفع صوتك وتسمع الآخرين؟ هذا في تشويش، هذا في تشويش، ولذلك لا يجوز هذا في المساجد. قال إلا نزلت عليهم السكينة الهدوة الطمأنينة والراحة وحفتهم الملائكة, الملائكة تريد، الملائكة تؤيد المؤمنين، تنزل على طلبة العلم تؤيدهم، تدفع عنهم الشياطين، تنزل على المجاهدين في سبيل الله تسددهم وتشجعهم على القتال وتنفر عنهم العدو. فيتنزل على المؤمنين في مواطن الجهاد ومواطن العمل الصالح تساعد المسلمين وتعينهم قال وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد الله أكبر وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى فيذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى ويثني عليهم جل وعلا ويباهي بهم الملائكة يباهي بهم الملائكة فهذا يدل على فضل طلب العلم أيه الإخوة الكرام يدل على فضل طلب العلم وأن طلب العلم عظيم جدا وهذا فيه يعني الصلاة يعني الصلاة على النبي مثلا الصلاة لما نقول اللهم صل على محمد الله مصل على محمد فنحن نسأل الله عز وجل وندعو فالصلاة منا دعاء فالصلاة منا دعاء والصلاة الملائكة استغفار والصلاة الله عز وجل أن يذكر عبده في الملأ الأعلى. هذه صلاة الله عز وجل. فالصلاة من ندوة، صلاة من ندوة، والصلاة من الملائكة استغفار، وصلاة الله عز وجل أن يذكر عبده في الملأ الأعلى. فيذكرهم الله في من عنده. يذكرهم الله في من عنده. فمعنى في الملأ الأعلى عند الملائكة. هذا معنى في الله في من عنده. فحينما يجلس الإنسان يتعلم، فإن الله يذكره سبحانه وتعالى في من عنده الله أكبر ويكفي إخواني كرام هذا والله شرفا وعزة ورفعة في الدرجات يكفي الإنسان أن يسمع هذا الحديث ليواضب على مجالس العلم ويجلس ويجلس وقد ذكر بعض العلماء إذا لم يجد جلس حتى في بيته ليتعلم العلم مع إخوانه مع أهله إذا لم يجد لم يكن عندهم مجالس حلق الذكر حلقه الذكر في في بيوت الله عز وجل بعد البزل يتقلب عليها البدعة ويعني يتحكم فيها المتصوفة فهو يجلس ويحوز وقد جاء في حديث آخر أضلع ذا إمام مسلم قال ومجتمع قوم يعني هكذا نكر في, في, في أي مجلس في أي مجلس لم, لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام في بيت من بيوت الله جاء حديث عام وهنا هذا الحديث خاص ببيوت الله عز وجل فالإنسان عليه أن يستشعر هذا المجلس وهذا الحديث في أن الله عز وجل يذكرك من عنده الله أكبر صور لو واحد منا في هذه الدنيا عن الله فعل شيء وقيل له ذكرك فلان الملك أو السلطان أو يعني الرئيس او غير ذلك يقول والله في مجلس البارحة ذكرك الملك او ذكرك السلطان أو الرئيس كيف سيشعر هذا الإنسان يقال له وأثنى عليك هذا الانسان قد لا يتمالكه السرور والفرح قد يبكي قد يبكي يقول ذكرني الرئيس ذكرني السلطان ذكرني الملك كيف يذكرني الله ويبدا يبكي الى غير ذلك سبحان الله فكيف بملك الملوك الله عز وجل اذا ذكرك الله سبحانه وتعالى الله اكبر هذا عظيم تحصل هذا بالحفاظ بالجلوس في مجلس من مجالس العلم تحصل هذا بالاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل تتلو كتاب الله وتتدارس النبي صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه يتدارسونه اي يفهمون ما فيه ويطبقون ما فيه هذا معنى يتدارسونه فهذه منزلة عظيمة أيها الاخوه الكرام يذكرك الله عز وجل في من عنده اي يثني عليك الله عز وجل في الملأ الأعلى قال ومن بطى به عمل لم يسلع به نسبه العبره بالعمل لا بالنسب لو كنت من أشرف الناس من قريش بني هاشم أشرف بني هاشم لكنك لم توفق للعمل لم ينفع لم ينفاك النسب فهذا أبو لهب في جهنم وهو عمر رسول عليه الصلاة والسلام وهذا بلال عبد الحبشي وهو من سادات السابقين الأولين فالعبرة بالعمل لا بالنسب فمن اتكر على نسبه فنن يقعد مع الخلفين ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين فالعبرة بالعمل أيها الأخوة الكرام لا بالنسب قولهم من به عمله يعني آخره أو أخره عمله عن الخير لم يسرع به نسبه فأنت لن تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس وأنا تدخل الجنة بالعمل ولو كنت من أقل الناس نسبت ولو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة فلا يجوز التفاخر بالأنساب والإحساب ويظن المسكين هذا أنها تنفع عند الله عز وجل سبحانه وتعالى وإنما الذي ينفعك عند الله عز وجل أن تأتي بالأعمال الصالحة أن تأتي بالأعمال الصالحة و ويعني تتعبد الله عز وجل تتبع الأوامر تجتنب النواهي فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يجازيك أما إذا كان الانسان بطيء العمل فلا ينفعه, فلا ينفعه إذا كان بطيء العمل فلا ينفعه شرف النسب فلا ينفعه شرب النسب لا شك أن النسب له تأثير وميزة لجنس العرب خير من غيره من الأجناس وبنو هاشم أفضل من غيره من القرش لكن إذا كانوا صالحين إذا كانوا مؤمنين النسب له تأثير نعم النسب له تأثير كالعلماء يقولون تجد طبائع العرب غير طبائي غيرهم فهم خير في الفهم خير في الشجاعة خير في العلم لكن إذا أبطأ, بهم العلم، إذا أبطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم العرب إذا تركوا دين الله وتركوا العمل صاروا شرا من غيرهم نسال الله العافية وانظروا خير دليل يعني أبو لهب عم النبي عليه وسلم ماذا كانت أحواله عند الله ما هو حاله عند الله وهو من نسب وشريف وغير ذلك ماذا كانت حاله حاله كما قال الله عز وجل طبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطى في جيدها حبل المسد المهم أن, إن النسان لا ينبغي يتكل على النسب ويترك العمل والحديث هذا ولو أطلنا شوية والله المستعان لكنه حديث عظيم وحاولنا الاختصار ما أمكن وإلا فإن في من الفوائد العظيمة ما لا يعد ولا يحصى فهو حديث عظيم راجعوه وافهموه وطبقوه أيها الكرام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الخيرات ويجلبنا المنكرات وأن يستعملنا وإياكم في البقية الصالحات وسأله جل وعلا أن يجعل وإياكم مما ينفسون الكرب عن غيرهم من المسلمين وممن يُسيرون على المعسرين ومن ممن يكونون عند حاجه اخوانهم فإن الله عز وجل يجازيكم على اعمالكم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين